وَإِذَا فَظَرق مَ تَعُول فوبَا وَة م وَ مسك الَّذِينَ لَوْ تَعْرَفُونَ مِن خَلْفِ ذَرِيَّتِكُمْ يَتُوبَ اللَّهُ عَنْ خَافِعٍ إن الذين يحقلون ونسؤهم والهم ثم لم يأكل الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان الله كان عليما حكيما <يوم> وإن كانت و I فريضة من الله ولكم نصف ما فارت أزواجكم إلا إن لم وم الا لم يكن لكم مولد और تولوا شركاء شو ركاء في طولت من بعده وصي وصية من الله والله عليم حليم تلك حدوم ومن يطعي وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ woman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 سجلت هذه تلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبين والإسلام ونحن دائما في انتظار تفجيلاتكم النادرة على العنوان التالي القاهرة كورنيش الميل إذاعة القرآن الكريم برنامج